بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين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 ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هاروم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 Kanu arjih wa acha'hu, wabath fil mada'in hashirin, yatu'uk bi kull saharin alim. Fajm'as sahara limi qatiu min ma'nuum. Waqilil nas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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مقلبون Ina naptum'a an yagfir lana rabbuna khatayana an kumna awalal mu'minineen Wawahayna ila muusaha an asribi ibadi inna kum فارسل في العون في المدائن حاشرين انها اولاء لشذ من قليلون وانهم لنا لغائضون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعون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 wa azlafna thnna ala'khirin wa aljina Musa wma'nghu ajma'in thnna azrakna ala'khirin inna fi dzalik laa ayatu wma kaa aksaruhum mu'minin wa inna rubbak وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ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 Fainnahum mardulillaa Rabb al-'alamin, al-Ladhi khalqani, fahuwa yahdiin, wal-Ladhi huwa yutamuni, wasaqin, waada marbdtu, fahuwa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 واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمى لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذليفت الجنه للمتقين ومرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فَكُم كِبون فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما ضللنا الا المجرمون Famalana min shafirin, walla sadiqin hamim. Falo an lana khratan, fana kulan min al mu'minin. Inn fi dzalik la aytu, wa ma kana aktharuh mu'minin. Wa inn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 A mendedkum b an gam dan bin dan jannah dan geyun. Inni aku khaf عليكم عذاب يوم yang agum. Kaulu sewaan علينا. Wa'udta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 قال هذه ناقة لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ نَعِيضٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ Faakhadhhum al'adzab. Inna fi dzalik laa ayatu wa ma kana aktharuhum mu'minin. Wa inna rubbak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 قال إني لعملكم من القائلين ربي نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 من المسحرين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ Fakdzabuh, fakahdhum mazabu yom al zulh. Innuhukan mazab yom alghizim. Infi dzalik laa ayatu, wma kana akthuhum mu'minin. Wainn rubbak lahwa al aziz Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai! Wahai!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 Kذلك sلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إما تَعْنَاهُمْ سَنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ، مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ.